الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم, لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وآبحاته أجمعين جرسنا من الكتاب منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقه الكبرى المصنف بعد مقدمته حدثنا عن رحلة البشرية بين الحق وبين الباطل والأساس أن الله عز وجل خلق عباده ثنفاء فاجثالتهم الشياطين كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه وكان بين آدم وبين نوح عثرة قرون كلهم على توحيد وإيمان خالص وأول من بدل هم قوم نوح عبدوا رجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا فارسل الله الرسل بعد ذلك تترا وانزل الكتب متعاقبة بالرغم من ان المولى عز وجل اخذ من الناس ميثاقهم واذ اخذ ربك لبني ادم ذريتهم واسهدهم على انفقهم الست بربكم قالوا بلى هذا الميثاق من رحمة الله أن الله عز وجل لا يحاسب الناس عليه أو لا يحاسب الناس به إنما أرسل الرسل لأن الميثاق يمسى وكان ذلك في عالم الزر أي كان الناس كأمثال, كأمثال الزر وجاءت احاديث صحيحه منها ما رواه الصيوط في الجامع الصغير وصححه الألباني في الجامع الصغير أن الله لما أخرج زرية آدم من ظهره كأمثال الذر لمع فيهم وكان أزهرا يعني فيه لمعان من الزرية وكل كأمثال الذر فتأل آدم, آدم ربه عنه فقال إنه ابنك, انه ابنك داود فقال ادم لله عز وجل قد اعطيته من عمري ستين عاما فلما جاء اجل ادم قال لله عز وجل بقيت لي ستون فقال الله له قد اعطيتها داود فجادل ادم احتجت فقال الله عز وجل وهذا تجدوه في تفسير قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فقال الله عز وجل لادم أعطينا داود ستين وأبقينا لك الستين فلا شيء حزام على الطريق أخرجهم الله عز وجل كأمتال الزر وثانيا جاءت الفطرة تكلمنا عن الفطرة مش كذلك يا إخوان؟ ها؟ كل مولود او كل مولود يولد على الفطرة تغيرت الفطرة الفطره ونسي الميثاق بسبب عوامل التحريه الثقافيه فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجثانه أي يجعلانه مجوسيا بعد ذلك جاء الرسل ليذكر الناس بالميثاق ودخلوا مع أعداء الرسل ومع أعداء الله في صراع لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين القرآن كله مليء بنقاش الأنبياء والرسل لأممهم ابن عباس يرجح أن أول رسول هو نور عليه السلام ولكن الناس يعرفون أنبياء قبل نور ونقول صحيح كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا لأنه قال ما بين آدم وما بين نوح عسرة قرون كان فيهم في هو من ذريه آدم من ظهره ثم كان فيهم إدريس وبعد قرون طويلة جاء نوح ومن نوح جاء إبراهيم هذا ترتيب الأنبياء بالزمان وإن مسيعته لإبراهيم شيعة من شيعة نوح عليه السلام ذكر الله نوحا ولقد نادانا نوح فلم المجيبون ونجيناه واهله من الكرد العظيم ونطرناه فكانوا هم والش مقال ثم قال ثم بعد ذلك وإن من شيعته لإبراهيم وإبراهيم أتى باسحاق واسماعيل اسحاق واسماعيل هم من ذريه ابراهيم المباشرين اسماعيل جاء بالعرب واسحاق جاء بالروم جاء بالروم وكيف جاء الروم ولد اسحاق يعقوب والعيس. العيس هو الذي جاء بالروم وكلمة روم أصلاً معناها البيض فأنجب إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل وأنجب إسحاق جح الله في من النبوة ولم يأتي من إسماعيل نبي إلا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إسماعيل أتى بيعقوب ويعقوب أتى بأبنائه الاثنا عشر هم الأسباط. والصرق هو الفرع من الشيء وهؤلاء الاطباق منهم لاوة وبنيامين ويهودا ويوسف كان نبيا لاوة كانت في ذريته النبوة في لاوة هو الذي خرج منه موسى عليه السلام ويعقوب واسرائيل ولذلك أبناؤه هم من نقول عليه شنو نسميهم بني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة لأن التوراة جاءت في زمن موسى عليه السلام وبين موسى وبين يعقوب عليه السلام ذكر أهل التاريخ قرابة ألفين عام زمن طويل فيعقوب جاء بابنائه إلى مصر وأبناء يعقوب توالدوا في مصر وكان منهم موسى الإسرائيلي الذي بني إسرائيل يصب طلاوة وولد في مصر وأنت تستغرب من الذي أتى ببن إسرائيل إلى مصر أتى بهم يوسف لما كان حاكما ويوسف ويعقوب بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى بقرون طويلة جاء موسى عليه السلام نوسف لاوع ولاوع ابن يعقوب نوسف لاوع جاء يوسف عليه السلام والاقباط في مصر كانوا يتسجدون بني اسرائيل وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل موسى عليه السلام كان معه هارون وهارون ومات قبل موسى بعام ثم مات موسى عليهم صلوات الله اجمعين وورث يوسع بن نون موسى وهو الذي فتح الله على يده بيت المقدس من العماليق الذين كانوا يعبدون الاوثان ودخل بهم ورد ذكر في صحيح مسلم حبس الله له الشمس وكانت الغنائم التي تجمع تأتي وتأكلها فأبت النار أن تأكل الغنائم لأن الله معناها أن الله لم يقبل ذلك القصة الطويلة في تاريخ الأنبياء وبعد نوسى وهارون ويوشي بن تكاثر أنبياء بني إسرائيل منهم سمعون وإلياس والجفل كل هؤلاء جاءوا حتى جاء عيسى عليه السلام وحاول بني اسرائيل قتله وقالوا فيه قولا عظيما رموه بانه من الزنا اعوذ بالله وذلك قولهم على مريم بهتانا عظيما اعوذ بالله ثم ختمت الرساله برسول الله محمد عليه الصلاه وعلى انبياء الله ورسوله السلام فكان قبل نوح انبياء ولكن نوح كان رسولا وهنا يطرح, يطرح سؤال كثيرا في كتب الاعتقاد عن الفرق بين النبي وبين الرسول والناس يقولون حتى ابن أدن العز الحنفي في صفح الصح الصحاوية ذكر أن النبي وحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ وأن الرسول وحي إليه وأمر بالبلاغ غير أن شيخ الإسلام المتيمية يعارض هذه الدعوة وينقضها ويقول أنها ليست صحيحة وهي ليست صحيحة للاسباب الآثية اولا إذا كان العلماء يبلغون وهم أقل من الأنبياء فكيف لا يبلغ الأنبياء هذا ليس تصور يعني الناس يقولون الفرق بين النبي وبين الرسول أن الرسول أحيي إليه ولا النبي أحيي إليه ولم يؤمر بشنو بالتبليغ والرسول أحيي إليه وأمر بالتبليغ الشيخ الإسلام سينا رحمه الله نقض هذه الدعوة وقال العلماء ورثت الأنبياء في ماذا؟ في العلم والدعوة إذا كان العلماء يبلغون نيابة عن الأنبياء الفرع يبلغ الأصل لا يبلغ هذا كلام نقول لكن التفريق الصحيح أن الفرق بين النبي وبين الرسول وهذا يكتف الفرق بين النبي وبين الرسول أن النبي أوحي إليه وأمر ببلاغ ما وجد من رساله قبله يبلغ شرائع الذين قبله ولم توحى إليه رسالة جديدة أما الرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ وجاء برسالة ناسخه لمن قبله لذلك كثر الأنبياء في بني إسرائيل لأنه كانوا يتواترون على أمر محدد هذا يبلغ عن هذا وهذا يبلغ عن هذا ولذلك جمع رسولنا عليه الصلاة والسلام بين النبوة وبين الرسالة فهو نبي لأنه يبلغ عن الأنبياء قبله واوحي إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فهو متبع لصرائع من قبله في الاصول ونافخ ومبلغ عن ربه في شرائع من قبله في الاحكام لذلك جمع عليه الصلاه والسلام في الاحكام الرساله وفي الاصول النبوه هذا هو التفريق الصحيح المصنف رحمه الله تعالى يا اخواننا انا اقول لكم شيء كتاب منهج اهل السنه والجماعه معالم الانطلاقه الكبرى كتاب قيم لكن من الملاحظات عليه وأردو أن, أن, أن نبلغ كاتب الكتاب هذه الملاحظة ضياع المعلومة في ثنايا الكتاب لكثره انه اعتمد على النقول واحيانا ينقل نقول كثيرة دون أن يربط بينها ربصا موضوعيا هذا فيه إشكال ف بعد أن تحدث عن أنبياء والرسل أي وبقيت مساله ايضا عقديا هل في الجن أنبياء ورسل الجن لأن ظاهر القرآن يقول ذلك يا معصر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا غير ان عبد الله بن عباس يفسر ذلك بان في البشر رسل وفي الجن نذر وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في البشر رسل وفي الجن نذر قال تعالى في اواخر الاحقاق وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنسقوا فلما قضي ولوا إلى قومهم شنو المنزلين قالوا يا قومنا وهذا يعني أنهم كانوا يتابعون والبثير يرى أن الجن يتبعون لل لل لل لل للإنس ولذلك سمعنا كتاب الأنزل من بعد من بعد من من بعد موسى وهنا يتوقف شيخ حلسان تيميه وقفة يقول لماذا لم يقل من بعد عيسى أقرب الأنبياء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من عيسى أقرب الكتب إلى القرآن من حيث الزمن التوراة أو الإنجيل لماذا لم يقل أنزل من بعد من بعد عيسى صحيح شريعة عيسى لم تكن شريعة للمعنى إنما كانت انسدادا إلى اليوم يقولون العهد القديم هو اشنو الثورات والعهد الجديد الانجيل أصل شريعة عيسى خلاصتها البشارة لمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا معنى كلمة انجيل كلمة انجيل نفسها معناها البشارة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كان هذا هو الغرض فبالتالي المفلف رحمه الله صفحه صفحه وثمانين يذكر لنا أن النبوة بعد أن قدمت بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة نفسها الإسلامية تفرقت وهذا صحيح وهنا مناقشة منهدية رائعة لحديث الافتراق افترقت اليهود إلى 71 شرقة وافترقت النطارة الى سنتين وسبعين شرقا وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين شرقا كلها في النار الا واحده هذا الحديث يدل على ان الامه اصابها التفرق وقوله عليه الصلاه والسلام وستفترق امتي يعني امه الاجابه وليس امه الدعوه بمعنى امه الدعوه اليهود والنصارى الان هم امه دعوه بمعنى يلزمنا أن ندعوهم إلى دين من؟ إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام دين الإسلام فهم أمته من هذا الجانب لو قُفِب بامته سائر العالم لأنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالخير والهدى والنور والضياء كما قال الطحاوي في مقدمة طحاويته فهو مبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا بالتالي امته هنا لو قيل بهدوى المصارى أفهم يسترقوا ولكن المقصود بامته الذين دخلوا في دينه واعتنقوا الإسلام ووقع الاختلاف والتفرق غير أنه لن يكون هناك رسل لله عز وجل صحيحنا المسيره لأن الرسالة ختمت لكن ستكون هناك صائفة على الحق الظاهرة لا يدرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك طيب. حفل الخلاف وحفل الافتراق في الأمة دين الأنبياء ودين الرسل جميعا كان يقوم على أسوأ عبادة الله واتباع رسل الله ذلك يقرر شيخ حلسان سيمية في, في الطرفة العراقية كلاما راقيا وهذا الكلام يكتب قال وكثير من الطوائف وكثير من الطوائف تسعى لإصلاح القلوب فتبتدع بدعه لإصلاح القلوب كالخلوات وقد تقيد بشيوخ الطرق قال وإصلاح القلوب لا يكون إلا بالوحي المنزل من عند الله بما جاء به الرسل يعني لا يمكن أن نصلح القلوب إلا بالوحي الذي أنزله الله وجل أعيد الكلام وكثير من الطوائف تسعى لإصلاح القلوب بالطرق البدئية من خلوات ومن التقيد بالشيخ وإصلاح القلوب لا يكون إلا بالوحي المنزل وبما جاءت به الرسل طيب فإذا هذا يعني توحيد المعبود وتوحيد المتبوع يعني لا ينسلغ أمر الدين إلا إذا وحد المسلمون معبودهم هو من؟ رضح. ووحدوا مسبوعهم متبوعهم يعني تبعوا الرسول الذي أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله توحيدا المعبود وأشهد أن محمد رسول الله توحيد القائد والمكبوع وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا طاحبا هذا القبر طيب ختمت الرسالة وتفرقت أمة الإسلام وهنا سأقف وقفات منهجية أرجو أن تكون مفيدة حول حديثي وستسترق أمتي إلى 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة بعض المعاطرين من اصحاب المدرسة العقلانية شككوا في حديثي وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين شرق تشكيك غير علمي. أنا عن السنة، فالحديث في سنة أبي داود وصححه الألباني. ما في ذلك تشكيك؟ الحديث صحيح، لكنه اقترحوا مشكلة حقيقيه تحتاج منا إلى نقاش. قالوا عدد الفرق الضال التي أكثر من ثلاث وسبعين شرق. فعل صحيح صحيح هذا صحيح عدد فرق يا اخي هذا كتب فرق بهائيه وقاديه وقديانيه ودرزيه ونصيريه وطرق صوفية واسائر وما تريديه ومعتزله وزهيميه قديما وحديثا ومرجئه وخوارج وهم فرق الأذارقة والمحكمة والتعالب والنجدات كل هذه من الخوارث الفرق أكثر من أنصف الان كويس وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الجماعات جماعة شبليخ جماعة إخوان مستميج جماعة مستميج جماعة, جماعة تنظيمات لا حصر لها كيفة يفهم هذا الحديث على ضوء القواعد الصحيحة طيب. هنا معالم لا بد أن تكتف في الحديث وهي مأخوذة من كلام المصنف ومن كلام غيره من أهل العين. طيب. قرر شيخ الاسامتينية قوله في النار لا يعني أنها خالدة في النار فقد يكون ده كلام مهددا فقد يكون الرجل من فرقه هالك ولكن صح معه اصل ايمانه فانه ان دخل النار لا يخرج فيها كسائر عصاة الموحدين اذا المعلم الاول قوله عليه الصلاه والسلام في النار ماذا قلنا لا يعني ان اسمه مخلدة ثانيا قال شيخ الاسلام تيميه ولا يجوز تعليم فرقه من الفرق انها في النار لا تستطيع تقول هذه الفرقة وهذه الطائفة في النار لأن من منهج اهل السنة والجماعة انهم لا يعينون ولا يطلقون الجنة والنار لاحد لكن هنا قيد مهم جدا رأيت أن المصنف ما ذكره هو قيد مهم جدا يذكره أو تذكره أهل السنة إلا من شهد له القرآن والسنة بذلك فلو قلنا لا نشهد لاحد من اهل القبلتي لا بجنه ولا نار اقول لك ولا العتر المبشرين ولا الصحابه اصحاب الشجره, تحت الشجرة لا يدخلون لا يدخل النار من بايع تحت الشجره كما قال عليه الصلاه والسلام وهكذا تقول لا اشهد لاحد بجنه ولا نار اقول لك ولا تبت يدا ابي لهب وثب ولا ابو لهب إلا من شهد له القرآن والسنة بذلك أما في أحياء عندنا حتى الكفار القول عند اهل السنة أنهم لا يشهدون لهم إلا مقيدا يقول إذا مات على كفره إذا مات على كفره هذا المعلم الثاني أنهم لا يحكمون بهذه الفرق بانها في النار لمعين ثالثا اختلف أهل العلم في كيف نعد الفرق المخالفة لأهل السنة فرق قال الإمام البربهاري. الإمام البردهاري إخوانا في بعض الإخوة يعني قد يسمع مساله البربهاري. فيقوم يقول يا أخي باسم هذه أسماء سبيلة جدا وهذا من أجل الكتب الاعتقاد عند أهل السنة من أجل الكتب المنهج سماه شرح السنة والبربهاري هو أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلص البربهاري قال البربهاري رحمه الله تعالى والسهل الثاني أن الفرق المخالفه لأهل السنة في الموضوعات مثلا موضوع القدر كل الفرق المخالفه تعتبر فرقه واحده موضوع الاسماء والاحكام الإيمان والتكفير هذه فرقه موضوع العقل والذي قالته ولكن الشيخ الاسلام تيميات لم يرضى هذا قال لان الفرق حتى في هذا الباب كثير قال قرطوشي وهو ايضا من علماء المالكيه المحققين المخالفون من الفرق على حسب اجناس البدع يعني جنس البدع رد عليه الشاطبي أن هذا أكثر من أن يصفى والقول الراجع في تعيين الفرق أن تعيينها ليس مطلوبا منا وإنما الغرض ليس العدد إنما الغرض بيان مصير المخالفين لأهل السنة والغرض إيضاء منهج أهل السنة ما أنا عليه وأصحابه وهذا اختيار العثمانية واختيار الشيخ العثيمين في شرح العقيدة الواصفية هذا مختاره الشيخ العثيمين في شرح العقيدة الواصفية الأفضل عدم التعليق عن هذه الشرح وحقرها والمقصود مداولة الفرق الضالة والدخول في منهج أهل السنة والجماعة وهنا أنا سوف أذكر مسألة وسوف أرجع إليها في في موضعها لا تعتبر الفرقة فرقة مخالفة لأهل السنة من الفرق الهالكة إلا إذا خالفت أهل السنة في معنى كلي أو في قاعدة أصلية أفاد هذا السلام الشاطبي رحمه الله في كتابه القيم الاعتراف. قال ولا تعتبر الفرقه فرقه هالكه إذا خالفت سهله السنه في جزئيات فلا يزال اهل السنه يخالف بعضهم بعضا في جزئيات ولكن إذا خالفوا في قواعد الدين المعروفه أو في قاعدة كليه وذكر ابو نصر التجزي رحمه الله تعالى الاسم خلوه الامام العلميه تقتضي ان انقل الاسم لكن الاسم ما تستغل به الكثير هناك شخص يقول يا أخي من هذا ما عندك به الشخص لكن هو من علماء أهل السنة الذين ونحن نقول عنهم الذين لهم عندنا به ثقه ومن من العلماء الذين نطروا مذهب اهل السنه قبل شيخ الاسلام تيمي المراحل مراحل وابن يعتد به يقول رحمه الله كل من وافق هذا وضع معيار كل من وافق أهل السنة في متائب الاسماء والصفات كان منه ولكن هذا فيه نظر لانه قد يوافقهم في مسائل اسماء وصفات ويخالفهم في مسائل أخرى لكن نقول هنالك معايير كليه تختلف من عالم لعالم على حسب البدع التي تظهر في عقله وبالتالي لا بد من هذه المساله طيب المصنف بعد هذا تحدث عن الفرقه الناجية في الحديث قال الا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما عليه أنا وإشنه وأصحاب طيب ما عليه أنا وأصحابي طيب لماذا ما عليه أنا وأصحابي لماذا الصحابة ولماذا فهم الصحابة لماذا فهم الصحابة أي عبد الله وقل هذا الكلام بصوت عال يسمعه الجميع نعم الله يزحر أبو عبد الله عندكم لو جائزه لا أبو شيء قال هم الذين عاتوا في عصر النبوة وفهموا عنه الدين والله يا عبد الله ربنا يحفظك فكثين من العلماء والمفكرين ما يعرف هذه المعلومات خير يا ريت لو انك اخبرته كثير من يدعي الفكر مفكر والمفكر والدكتور فلاني لا ياخذ فهم الصحابة ونقول فهم الصحابه احاول اجعل الموضوع في شكل نقاط مكتوبة 1 2 3 4 ليدخل اخذها اولا فهم الصحابه لأن القرآن والسنة شهداء للصحابة بالفهم الصحيح ألا يكفي؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال: اتباعنا ينبغي أن يكون بإحسان ولكن اتباعه لا يحتاج أن يوصف بإحسان لأنه أصل على إحسان وأورد ابن القيم اكثر من عشرين دليل من الكتاب والسنه في اعلان الموقعين على وجوب اتباع فهم الصحابه والسلف الصالح ومن هذه الادله التي استوقفتني قول المنافقين للصحابه ماذا كان يقول رسول الله المولى عز وجل ما قال ما قالوا لأصحابك لا حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوثقوا العلم من هم الذين أوتوا العلم؟ أصحابه صلى الله عليه وسلم فطالما أنهم أوتوا العلم ارصد الله فهمهم ومن الأدلة قال الله للصحابة في مسائل الإيمان والاعتقاد فإن آمنوا أي اليهود والنصارى ومن, ومن, ومن بعدهم بمثل ما آمنتم به فقد استدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء بالمناسبة إذا رفضت الأمة فهم الصحابة فيقع الخلاف لأن الأمة اليوم لم تختلف في النصوص وسأثبتها كل المسلمين أو أغلبهم يقول أن القرآن يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس وكلهم يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلون عليه ويحبونه ويدافعون عنه إلى ما تعرض لعدوان أو أذى صلى الله عليه وسلم وهذا واجبهم لكن اختلاف الأمة في الفهم وليس في النص. هل نحن مختلفون في النصور؟ هذا يستدل على فساد معتقده بآية يأتي بآية ولكن الآية صحيحة ولكن استدلاله للآية واستعماله للآية لم يكن في موضعها ومن هنا فإن تولوا فانما هم في شقاق كثر الشقاق والاختلاف في أمة الإسلام لهذا السبب فلذلك نقول شهد القرآن والسنة لهم بذلك اثنين وهذه ذكرها المصنف نقلنا عن ابن حي كلام لطيف جدا قال الصحابه لم يقل لهم من الشغل والعمل الا القران والسنه ولذلك ابدعوا وانجزوا هذه المهمه لم تكن لهم مشاغل اخرى يا اخوان هذا كلام واضح المواضح يعني الصحابه اكثر من الملازمه واكثار من الملازمه دلت على انهم ما عرفوا من العلوم غير القران والسنه ولذلك كانت جل همه في القران والسنه وبالتالي اذا اعطوا وقتهم للقران والسنه هذا يعني انهم فهموا وادركوا بل من ذلك انه كانوا يصفون حتى اثارته وكان مرتفئا فجلس المؤمن للمؤمن كالبنيان هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم بي من الذي روا هذا ومن الذي رأى قال ابن القيم بل وقد ياتي الوحي مؤيدا لآراء وأقوال بعضهم ثالثا صحه المنهج العلمي عندهم في الاعتقاد والفهم يعني الصحابة عندهم الطريقة الصحيحة في فهم النص يعني فهموا عن الله مراده فهموا عن الله مراده من الأشياء العجيبه أن الإمام أحمد لما ناقشته المعتزله قالوا له أتقول أن لله يد قال أنا لا أقول هو الذي قال عن نفسه قال أنا ما قلت أن لله يد وما كنت لاتجرا لكن الله قال ان عنده يد قال له يد بالغفور ومطاطي قال هذا لم يقله الله ولم اقله انا انما قلتموه انتم هم الذين قالوا ذلك الصحابه امروا الايات وفجروا كما هي يد يد على الحقيقه ود ود على الحقيقه لانهم فهموا عن الله مراده اما غيرهم من اهل البدع والاهواء ما فهم عن الله سبحانه وتعالى مراده وكذلك الطعن فيهم طعن في كل الدين، حتى القران والسنه الطعن في الصحابه طعن في القران اذا طعنا في الصحابه القران لا يثبت لان القران جاء بالروايه وهم على راس الروايه كل قراءه من القراءات ترجع إلى إلى من؟ إلى صحابه فقراءة أبي عمر الدول ترجع إلى المسعود وقراءة حف ترجع إلى علي بن عبد طالب رضي الله عنه وهكذا ترجع القراءات إلى الصحابة فلو أنك تعمت في الصحابة يعني أنك تعمت في أصول الدين ومصادره الأساسية لذلك عندنا قولة ابي ايوب السختياني رحمه الله تعالى قال من احب ابا بكر فقد اقام الدين ومن احب عمر فقد اوضح السبيل ومن احب عثمان فقد استضاء بنور الله ومن احب عليا فقد استمسك بالعروه الوثقى ومن مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأثناء عليهم برئا من النفاق ومن طعن فيهم كان مبتدعا ضالا مخالفا للسنة والسلف الصالح واخاف أن لا يرفع له عمل إلى الله حتى يكون قلبه تجاههم جميعا سليما جميع الصحابه وأهل الجدعي يوالون صحابة ويعادون صحابة وهذا من التفريق بين المتماثلات لأن التفريق بين المتماثلات من أسوأ المسالك التي تدل على الأهواء والصناقص خالصا يقول الشيخ لسان سينية هذا الكلام يكتب في رسالته التسعينية يقول رحمه الله القرب من اهل السنه الفرق الضاله في فرق ضاله لكن بباب الانصاف ليس كل الفرق الضاله ضد الصحابه مثلا الصوفيه مما يحمد لهم انهم يحبون الصحابه الاشاعر كانوا من اكثر الناس دفاعا عن الصحابه المعتزله المعتدلة كما سوف ندرس المعتزله في الفرق المخالفة لأهل السنة لما يأتي المبحث المعتزله يكفرون بعض الصحابه يعني المعتزله يقرون لأيذك ولعمر بالخير ويختلفون في الحثمان ومعظمهم لا يفعن فيه المعتدله يكفرون جميع اصحاب الجمل والصفين بما فيهم علي بن ابي طالب وعائشه يكفرونهم واحتلف المعتدله الى فرقتين الواطليه والعبيديه العبيديه ابن عمرو بن عبيد كان يقول لو شهد عندي علي وعائشه والزبير وطلحه في سجله أو في نعل لما قيلت لهم شهادة. وقف المعطاء وعمر بن عبيد الميزه وقف كان يقول أهل الجمل. وقف في إحدى الطائفتين ساطقة وإحدى الطائفتين على عدالة بغير تعيين ولا تحديد. وأهل السنة يعتبرون الخلاف الذي وقع الجمل وفصل هو من نوع الخلاف الاجتهادي ولم يكن في أصول الدين ولا في قواعد الملة ومن هنا يستدعي أن أكثر الناس إجلالا للصحابة هم أهل السنة يقول الشيخ لسان سيميا أقرب شوف الترجمة يا أخي هذا كلام رفيع أقرب الفرق إلى أهل السنة أقربهم إلى الصحابة وابعد الفرق عن اهل صلتي ابعدهم من الصحابه فابعد الفرق الباطنيه ثم الرافضه ثم الباطنية فرقا للفرق الرافضه الشيعه لكن هؤلاء أسوأ الباطنيه أسوأ الباطنيه لا يؤخرون بشيء من الدين الباطنيه يقولون الملائكه شيء ما في ملائكه هذا إسم ل... ل... لأشيار أرحانية فقط ما في الجن ولا شيطان حتى الجنة والنار عندهم في أراج ما في ولا في نار ولا في صرار كل هذا الباطنية من الفرق السأسرة وتوفى ندرسهم الباطنية وبعد الباطنية ال... ال... ال... ال... الراقبة وبعدهم المعتزله والخوارج والخوارج لا يكفرون برضو بقيه الصحابه من الاوائل الا الذين شهدوا الفتنه الخوارج قال شوف هذا الكلام الرفيع والأساعرة هم الاقرب الى السلذ لانهم الاقرب الى الصحابه قال غير ان فيهم شعبه من الرفض فيهم شنو شعبه من شنو من الرفض ما معنى شعبه من الرفض يعني كانهم يسابهون من الراسخه اينا شعبه قال بقولهم مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف احكم واعلم قال كانهم يرون ان السلف ليس فيهم علم ولا حكم والصواب ان مذهب السلف شنو؟ اعلم وأحكم واشنو؟ وأسلم قال الشيخ العثيمين في صرح الواقطية وقال بعض الأغبياء منهج الخلف أسلم وأحكم أعلم وأحكم ومنهج السلف شنو؟ أسلم كيف يكون أسلم؟ بغير علم ولا حكمة نواطن منهج هذه السنة في الدرس القادم إن شاء الله غدا وحقيقة يعني أنا مستمتع جدا باني أدرس يعني منهج أهل السنه هذا يعني وضع الطريق الصحيح ورسم الطريق الصحيح وسط طريق السلف للناس في كل شيء من أمور دينه في التلقي في, في التعامل ولعل هذا يعني هو من أصول الدين ما ندلسه الآن هو من أصول الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته